قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ فِينَا وَفِي نَكُمْ أَلَّا نُعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ فِيهِ شَيْئًا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 يا أهل الكتاب لما تحدون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا 119. وإذا ججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا سهم وما يشعون، يا أهل الكتاب لمتكفون في آيات الله وأنتم تشهدون.